رحم الله موتنا وموته عرفناه في منزل الشيخ الشعراوي وفي ذكر الشيخ الشعراوي قارئا متلألئا وتوقعنا له من مستقبل باهر فضيلة الشيخ طاها النعماني الذي شرف به مدينة سبيل اول مرة في هذا اليوم الطيب المبارك ونقرأ الفاتحة لكل من رحلوا عن دنيانا في هذا اليوم الطيب المبارك الفاتحة قف وعتبر يا منطرى قبري ومالي قد جرى بالامس كنت نظيركم واليوم يحوين الثرى يا زائري لا تنسني من دعوة لي صالحة وابسط يديك الى السماء وقرأ لروح الفاتحة فاللهم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله مسك الختام نستمع عليه وفضيلة القارئ الذي اعتمدته الإذاعة المصرية يوم أول أمس 23 واحد اعتمدت الإذاعة المصرية كأحدى الصار وأحدى الصوت إن شاء الله سيعانق صوت المستمعين والأذان عم قريب إن شاء الله ونتمنى له العلو في الدنيا والأخرة إن شاء الله جز الله كل من أتى إلينا ساعيا ومقدما خالص العداد اخوة الإيمان والإسلام وأخي تأمل في الوجود بعين فكر طرى الدنيا الثانية كالخيال فكل الكائنات غدا ستفنى ويبقى وجه ربك ذو الجلال. ما في الحياة بقاء ما في الحياة تبوت نبني البيوت وحتما تنهار تلك البيوت تموت كل البرايا سبحان من لا يموت الان نسف الختام الى احلى كلام ينطق اللسان رسالة النبي يخاتم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفضيلة امام الدعاة الله الشيخ محمد متولي الشعراه يقول اننا اذا كنا نستمع في حياتنا هذه من القراء للقرآن الكريم فاننا سنستمع اليه في الاخرة وفي الجنة من الله قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم وفضيلة القارئ الإذاعي الكبير الشيخ طه النعمان موسیقی اونه دیمیشی انا بقرأ انا بقرأ يا ولا تكن صاحب Cardinal je bi da bi may إذ يحق من ربك ولا تكنك صاحب الهوط إنا داعا ومسلم لولا أنت بار لا نفي الله And just I buy you all for me, find you لو ما أنت هم كله ما يكلموه عزيز بس ما بس حدش يكلمه بس بس تَبْيَانُ لِأَرَايَهُ موسیقی <hums> الله عنبل عليك I'm no. trying <laughs> فَتَرَى الْقَوْمَ فِي أَصَرَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ لَقْلِ الْقَاوِيَةِ Duh. <laughs> فإذا نفط في الصور فإذا يوم قاتل وقتا والشمس في السماء فهي يوم إذ فهي يومئذ واهي الملق على انطور چون لا para فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَ Jannetin Aziah No. Yeah. Uh -huh. <تصفيق> والليل إذا سجأت ما ودعك ربك وما بنا يتحدث مننا انك انت السميع العليم فاتوب علينا آه انك آه انت الثوء الرحيم هكذا قدر من الإسلام عشنا سويا في سوي الحدي آيات الله البيان فلا علم اعلم حضراتك ذلك وليعلم اعراضين فظلت وظلت الشيء القائد الإزاعة والتلفزيون العربي وبالعربية والإسلامية والمقيم بمدينة الحهرة مقال لاتنال راتبكم عبر اسرام وغاية إزاعاتنا الحديثة وخلوطياته الكبرى اصحادها الحدي عرب الحديثة مزعيدة رضواء الحديثة ومحافظين ذو الضغمان اصحادها الحديثة كامان بمدينة اسم اللوي ببارة المعنى سبراهيم يوام أما الفراشة الكبرى ومحافظة الفراشة الحديثة بارت أولاد الهدي أعطى اصحاد قسم بمدينة اسم الخدمة باللوي. الصندوقية الحديثة برت السن صلاح وينينة أسنين من لوي وقال لمن الإسلام إن هذا كان لكم جزائنا وكان أسعيكم مشكورا. ورحمة الله وكان أموداتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته